لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و لك و لا جريك لبيك, لبيك اللهم لبيك لا جريك لبيك لبيك ربك إن الحمد و لك و لا بريك الله هم لا بريك لا بريك لا إن الحمد وان عباده لا تر لا لا بريك لا بريك الله هم لا بريك لا بريك لا لا إن الحمد وان عباده لا تر لا